ولو آخذوا الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن إن الله كان بعباده فقيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا كيب والقرآن الحكيب إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 إنما تُنذِرُ مَنِ التَّبَعَ الذِّكْرَاءَ خَشِيَ الرَّحْمَانِ بِالْغَيْبِ فَفَشِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحِيلُ الْمَوْتَ وَنَبْتُوبُ مَا قَدَمُوا وَأَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِهِمْ